سَيَحْلِفُونَ بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليهم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلى من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون وابيا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قَوْمَهُمْ إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وَإذا ماء سِلَصورُورَة فَمِنهُم مَنْ يَقولُواأَجّكُمْ زادَتْهُ هذه إمان فَأَمَّ الذيِنَ آمنوا فَزَادَت قُمْ إمان وَهُم يَستْتَبَشرون وَأَمَّ الذيينَ فِي قُلُوا بهِهِم مرض فَزَادَتْ قُم لِِسَمْ إ لِدسِهِم ومااتُ وَهُم كاترون. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُسْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَغْرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَونَ مِنْ أَحَدٍ سُمًّا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَبْقَوْنَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ رَا تِكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الحكيم. أكان للناس عجباً أم أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر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 إن في اختلاف الليل والنهار خَلَقَ خلق الله في السماوات والقرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواه النار بما كانوا يكسبون إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَدْخُلُونَ جَنَّاتٍ مُّوْطَأَةً بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولو يعجد الله للناس الشر واستعدا لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر ربعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما تشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسأوا كذلك زجنا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من تتلى عليهم اياتنا بيينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اكتب قرانا غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنجل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إنكم كمُ منِن المنتَغرين وَإذا ظَقمَ صاحمَةَ مِن بَعِْظَ أممْ إ لَهُم مَْ في آيا فِ قُلِ الله أفع مَْرى إِ سُنا يَبون مَا تَكود هو الذي يسيّكمم فيبّ وَالبَح حتى إذ قُم في الفق وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِذِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْذُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاه في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشغطوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحج من المجت ويخرج المجت من الحج ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون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 إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن وإن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ويب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياكا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أكم إذا ما وقع آمنتم به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 فيه. وما يعزب عن ربك من مقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحبنون الذين آمنوا وكانوا يتقون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 قال بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يخفرون على الله الكذب لا يفلحون مساء في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح ادعوا لقومه يا قومي ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعل الله توكلت فادمعوا امركم فادمعوا امركم وشركائكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قدوا الي ولا تنظرون فَإِن توليتم فما سالتكم من إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وقرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيع ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك مطبع على قلوب المعتبين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء میں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 الجناب رحمتك من القوم الكافرين واوحينا الى موسى واخيه ان تبوها لقومك ما بمصر بيوتا وجعل البيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبش بالمؤمنين وقال موسى ربنا منك اتيت فقعون وما لابوزينتا واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليغل عن سبيل ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أطلعوا بل اسرائيل ورنا من المسلمين اال ال را عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نمدك ببدل تلك تكون لمن خلقك آية وانك كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا من الإسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلقوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاشرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب القليلين فلولا كانت طرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشتنا عنهم عذاب الخزي في حياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانظروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظر ثم نمجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمدت أن أكون من المؤمنين وأن أكون وجهك للدين حليسا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من والغفور الرحيم قل يا لَكُمْ مِنْهُ نذيرٌ وَبَشِيرٌ فَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تَابُوا إِلَيْهِ يَمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم